وَيَدْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمِنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا تُحِبُّونَهُمْ وَتَأْوُونَ بِالْمَوَدَّةِ تلقون إليهم بالموادة وقد كفرو بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إنكم تمت رجت الجهاد في سبيله وبتغاء مرضاة تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم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 كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدأن حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لا لك وما أمنك لك من الله من شيء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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَالْغُنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهَ أَيُّهَا الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْذَّعٌ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 إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وما وَللَّهُم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرَاتٍ فَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنفقوهن إذا آتيتوهن أجورهم ولا تنسكوا بعصب الكوافر واسألوا ما أنفقوا.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 وَاتَّبِعِ اللَّهَ الَّذِي آمنتَ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أهلادهن ولا يقتلنا أهلادهن ولا يأتين بمهتان يفترن به بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك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 وَذِي يَأْسٍ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَأْسَ الْحُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْغُمُو